ما الحكم في الإمام الذي نسي أنه غير متوضع هل تفسد صلاته وصلاة المأمومين وما الحكم إذا تذكر أثناء الصلاة أو إذا تذكر بعد السلام وقبل تفرق الجماعة أو إذا تذكر بعد تفرق الجماعة رأى جمهور الفقهاء أن الإنسان لو اكتشف أنه لم يغتسل من الجنابة أو لم يتوضأ من الحدث وصلى فصلاته باطله وعليه أن يعيدها لأن من شروط صحة الصلاة الطهارة من الحدث والنجس وأبو حنيفة يقول بصحة الصلاة مع نسيان الطهارة بناء على حديث رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه وإذا كان المحدث اماما ناسيا أنه محدث ولم يعلم المأمومون حتى انتهت الصلاة فصلاة المأمومين صحيحة وصلاة الإمام باطلة روي ذلك عن عمر وعثمان وعلي وابن عمر من الصحابة رضي الله عنهم ومن الأئمة روي عن مالك والشافعي أما أبو حنيفة فيقول بإعادة الصلاة للإمام والمامومين ودليل جمهور الأئمة كما يقول ابن قدامة إجماع الصحابة وروي عن عمر رضي الله عنه أنه صلى بالناس الصبح ثم خرج إلى مكان فاهراق الماء فوجد في ثوبه احتلاما فأعاد ولم يعد الناس وحدث مثل ذلك لعثمان رضي الله عنه وروي عن علي انه قال اذا صلى الجنب بالقوم فاتم الصلاه بهم امره ان يغتسل ويعيد ولا امرهم ان يعيدوا وابن عمر صلى بهم الصبح بغير وضوء فاعاد ولم يعيدوا رواه كله الاثرم وهذا في محل الشهرة ولم ينقل خلافه فكان إجماعا ولم يثبت ما نقل عن علي في خلافه وعن البراء ابن عازب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا صلى الجنب بالقوم أعاد صلاته وتمت للقوم صلاتهم ثم قال ابن قدامه والحكم في النجاسه كالحكم في الحدث سواء لأنها إحدى الطهارتين فأشبهت الأخرى ولأنها في معناها في خفائها على الإمام والمأموم بل حكم النجاسة أخف وخفائها أكثر إلا أن في النجاسة رواية أخرى أن صلاة الإمام تصح أيضا إذا نسيها هذا هو الحكم فيما لو علم بالحدث بعد الصلاة أما لو علم الإمام بحدث نفسه في الصلاة أو علم المأمومون لزمهم استئناف الصلاة وفيه رواية أخرى عن أحمد أنهم يبنون على صلاتهم ويستأنف هو وقال الشافعي يبنون على صلاتهم سواء علم بذلك أو علم المأمومون كما لو قام لخامسة فسبحوا به فلم يرجع هذا والله أعلم